أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم الف لام, ألف لام تلك آيات بالمبين تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ وَإِنْ كُنْتَ من قبله لمن فإِن قُتَ مِن قَضلهِلَ مِنَ الغاحنين إقَا يُوسُفُ لأبيه يا أَبَتِ إي رَأتُ أحددَ شكَكَب إقَالَ يُوسُفُ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّ صَرْفَئَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْطَعْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَشِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ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 فَمأَتَمَّهَالَ أَبَ وَيكَ مِ قَدل إ الرهمَ وَإسحاق كَمَأَةًَّ هَالَ أَبَ وَيكَ من قَدْلُ إِذْراهِيمَ وَإسحاقَ إَِّ رَبَّكَعَليمٌ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قالوا ليوسف وأخوه أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا من ونحن عصبة ان قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا قَوْمًا صَالِحِينَ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قائِلُ مِنهُ لا تَقُمتُ ل يوسُ فَوأَلقُوه في غيابِ الجُب قَالَ قائِل مِنهُم لا تَقُتُ ل يوسُ فَ وَأَلقُوه فيِي غياب الجُببة وَأَلقُوه فِي غيابنتِ الجُبِلتَقِقُهُ الجب بعْضُ السَّيارَةٍ كُ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 لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا تذهب به قال انني لا احزنني ان تذهب به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون واخاف ان ياكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إننا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غياب الثلج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 أمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا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 لِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَكُمْ الصَّادِقِينَ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل ثولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل قال بل ثولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون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 وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَشَرَُوه بِتَمَ دَقْتِ دَراهِمَ الْعْدُدَكُِ وَكَلُوا فِيه مِنَْ الزَّاهِدِ وَقَالَ الذي شْتَرَهُ مِمّْ صْرَ لِمْ رَأتِهِ أَكْرِممَتْ وَهُ عَسَأََ فَانَا أَوْنَ التَّخِذَهُ وَلَدَا وَقَا الذي شْدَراَهُ مِنّ الصْرَالٍ رَأكِهِ أَكْرِمِ مَْاه عَتَأَ تَنَا أَْونَ التَّخِذَهُ وَلَدَا وَنكَذَلِكَ مَكََّ لوسُ فَ فِي الأأَرضْضِ وَلِنُعَِّمَهُ مِنْ تَأْوِيل للحَادِي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 رَنَا فِلا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ وراودته التي هوت بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك راودته التي هوت بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون قال معاد الله إنه ربي أحسن مسواي في حظ الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ارضاب الدهان ربي ولقد همت به وهم بها لولا ارضاب الدهان ربي كذلك لنصرت عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنفرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَلَّبَابٍ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَلَّبَابٍ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى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 قال هي غاودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ من وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ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 فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم إن كيدك عظيم, كيد عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 وَاعْتَزَلَتْهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِكًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا قالت لذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الخاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه قال ربي السجن احب الي مما يدعونني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 إِنَّهُ هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَجُدُونَهُ حَتَّىٰ حِينٍ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 قَالَا لَا يَأْتِينَا طَعَامٌ تُسْقَىٰ إِلَّا نَدِيتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَنَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي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 وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ آبَائِهِمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تَبُدونَ مِنْ دُونِهِ إِلاا سم أَ سَّيتُموهَا لا تَربدونولدُونِه إِلاا أسْلَ سََّيتُموهَا سَّيتُموهَا أَتُم وَاب رَنَّيْتُنُهَا أَنْتُمْ وَآدَاؤُكُمْ نَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن ام ما احدكما فاشق ربه خمرا يا صاحب السجن ام طيره رده خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من الذي فيه تستفسيان قضى الامر الذي فيه تستفسيان وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبتت السجن بالضعنين وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبتت السجن وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن يأكلونهن سدع عجاف وسبع سبلات خضر وأخر يابسات يأكلونهن سدع عجاف وسبع سبلات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 وقال الذين نجوا منهما والذكر بادئ امة انا انبئكم بتاويله فارسلون وقال الذين نجوا منهما والذكر بادئ امة انا انبئكم يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلوهن سبع جاف وسبع سنبل لكن خضر واخر يابسات ياكلوهن سبع جاف وسبع لكن خضر واخر يابسات لعل لي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبره إلا قليلا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبره إلا قليلا إلا قليلا, مما إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم لهن إلا قليلا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحسنون إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون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 قالنا خطر بكن ادرا وتن يوسك عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قلنا حاش لله ما علمنا عليه قالت امراه العزيز الان حصل حق هالة من راءت العجيب الان حصل حرقات انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن ذلك لي يا الله انني لن اخونه بالغيب لا يهدي كيد الفالصين وما ابرئ نفسي ان نتسلم امرت بالسوء الا ما رحم ربي وما ابرئ نفسي ان نتسلم ارجو بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فقال الملك اتوني لنفسي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 انني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكننا ليوسف, ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِ قَالَ أَتُؤْنِينِي مِنْ أَبِيكُمْ ولم ناج هذا بجهادين قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون انني اف في الكيل وانا خير المنزلين الا ترون انني اف الكيل وانا خير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 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُوهُ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَلَمَّا رَجَعُوا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 على اخي من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ولمّا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولمّا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ابانا ما قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير أهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي نبعد ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي نبعد ذلك سيل يسير ذلك كيل يسير قال لننْ أُرْسِلَهُ معكُم حتىَ تُؤتُون مَوْثِِ قَم مِنَ الله قاللَ أُرْسِللَهُ نكُم حتىَد تُؤْتُونلََوْوتِقَ مِنَ اللهلَتَُّنيِي بهِه إلااأَ يحاطَ بٍكُمْ لَ تأتَُّنيِي بِ فَلََّا أَتَوْهُ مَوْثِقَومْ قَالَ اللههُ عَ ماَا نَقُل وَنْكم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 عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 تيا يقضيها وانه لد علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون وانه لد علم لما علم الله الناس لا يعلمون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 الا اخوك فلا تذ ذي ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل الاستقاهه في رحل اخيه جعلت سقايته في, في رحل اخيه ثم اذنه مؤذن ايتها العير انكم لثارقون جعلت سقايته في, في رحل اخيه ثم اذنه مؤذن ايتها العير انكم قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفسدون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 قالوا تالله لقد جلمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا تالله لقد جلمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء ان كنتم كاذبين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 ذلك ناجذ الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من كذلك كدنا لوس فما كان لأخد أخهُ فيدين الملك إلا أي يش الله كذللك نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ فَأَسْرَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إن له رجل شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين اننا نراك من المحسنين قال الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعا عنده اننا اذا الظالمون قَالَ نَادَى اللَّهَ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِلَى الظَّالِمِينَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَرَصُوا نَجِيًّا تَرَى قال كبيرهم الم تعلمون أن اباكم قد اخذ عليكم موثقا قال كبيرهم الم تعلمون ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف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 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا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 وَتَوَلَّ عَنْهُم وَقَالََ أَسَفَلَ يُوسُفَ وَبِيَغَّّْتَ إِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُكَوِيم وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَََا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله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 يا بني اذهب فتحدث عن يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون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 ما السلام واهلا الضرب وجئنا ببضاعه مزجافه اوكلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم قال هل علمتم ما فعلتم بي واخي اذ انتم جاهلون قالوا ا انك لانت يوسف علو ا انك لانت, لأنت قال انا يوسف وهذا اخي قدمن الله علينا قدمن الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين انه من يتق ويصبر الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تسري بعليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا انت فندون ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا انت فندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم قالوا تالله انك لفي فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا لَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ نَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فلما أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين أواه إليه أرغيه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من وقد قدج عليها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان فقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان مِن بعد أن دَغَ الشَّيطانُ بينَْن وَبَين إخواوَتي مِن بعدأَ دَغَ الشَّيطانُ بَن وَذَينَ يخواوَتي إِ رَبّلَطيفُ لمَا يَشُإِنهُهَُ الليمُ الحَكم إَِّ رَبّ العليم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من يا طير السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين يا طير السماوات والارض انت وليي في بالصالحين ذَلِكَ مِنْ الأأَبَِ الغَيبُحيهِ إلَكذَلكَ منِنْ أنأَذِ الغَيبنُحيهِ إليك وَم قُتَ لديهِمهِجمَ أَمرَهُم وَهُمْ يَمكرون وَمَا قُتَ لديهم إجمَ أَمْرَهُم وَهُمْ يمكرون وَماَا اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين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 أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا أو جاء إليهم المساعده بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى على بصيرة انا ومن اتبعني على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا الشَّيْطَانُ صَرَصَ لَظَىٰ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءهم نصرنا دائبة السيئة الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصر لا ننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين جاء ابو النصر لا فنجي من نشاء ولا يرد باثنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب م كَ حديثَ يفترى وَك تصدق الذي بين يدي لا كَ حت يفترى وَ تصديق الذي ب ي لدي وك تصدق الذي ب يديهِ وَوتفْصلا كل شيء وَهُذَ ررحمةَ لقَم يؤمنون ولكن تفضيل الذي زين يديه وتفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون ديما الله